محمود سامي البارودي ولد الشاعر المصري محمود سامي البارودي في مصر سنة 1839 في أسرة ذات جاه وثروة وفقد والده وهو في السابعة من عمره فكفلته أمه وقامت على تربيته خير قيام حيث أحضرت له المعلمين كي يؤدبوه ويلقنوه القرآن الكريم وشيئا من الفقه والتاريخ والحساب وكانت قراءة الشعر ومن ثم تذوقه هواية البارودي المحببته التحق البارودي بالمدرسة الحربية سنة 1850 ليتخرج فيها ضابطا على شاكلة أبيه. كان أبوه ضابطا في الجيش المصري برتبة لواء، ولكن ظروف الجيش المصري بعد عهد محمد علي لم تكن تسمح. بأن يحقق أمجادا وبطولات فأكب على شعر الحماسة العربي فوجد فيه ما يعوضه عما قصر في تحقيقه وقد اشترك البارودي في حروب البلقان كما اشترك مع بعض الضباط الثورة ضد الاستعمار الإنجليزي ثم إنه أصبح وزيرا للحربية ثم رئيسا للوزراء إلى أن قبض عليه الإنجليز ونفوه إلى جزيرة سرنديب فقضى فيها سبعة عشر عاما حتى صدر عفو بحقه فرجع إلى وطنه وقد حقق البارودي مكسبا كبيرا وكسب سراء وغنى من قراءاته في الشعر القديم ثم من اطلاعه على الآداب التركية والفارسية والإنكليزية توفي البارودي رحمه الله تعالى سنة ألف وتسعمائة وأربعين